ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا سيئات اعمالنا من الله كماله الملاحده ومن يعمل فلا هادي له ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس والأخوان الذي من نفس واحدة خلق منها زوجها ومعثل منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأخا إن الله كان عليكم رقيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا بسبيل واتحادوا أمالكم ويغفر لكم جمعكم ومن يطلع الله الرسول واتقوا سيدة عظيمة أما باب فان اصلا من كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه مواله وكل ضلاله النار أما باب توافر ان الله ما فيه من شر ثلاثه اصول هذا اتكلم فيه وهو كتاب صغير في, في المبنى وكبير في معناه وقبل ان انتهى في الدرس حرصنا ذكر بعمل الله وهو مهم وهو ما ذكر به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه حينما كانوا في سفر يتفرق في الشعار وذكر لهم النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا من عمل الشيطان وهو يتفرق بالاعداد أنا من عمل الشيطان، فقال بعض الصحابة أنه بعد ذلك استطاع صغير كانت التحويل، وكان وكان يجلسون بالعشرات كما كان صغير ضئيل. خلال هذه الدروس علينا أن نختلف ونشتغل أكثر ونحرص دائماً حتى حفظ الخير، تحفظ المعرفة، وبشان الله. وكذلك يعني أن <تصفيق> على الشيخ الإنباني وراء تأني ذلك هو كان متفاجئين ونصحاً بيها للأمر وصلنا إلى الأصل السياح الذي على أغو محمد بن عبد الله عبد المقرب بن هاشي وهاشم من قريش قريش من عرب والعرب من ذريه اسماعيل بني ابراهيم الخليفه عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام العرب البارحه نتعرض الى العرب العرب على اسمين عرب عارضه وعرب مستعر عرب عارضه وعرب مستعر والعرب, والعرب, والعرب العارض هم القحصين وهم القحصانيون العرب هم العرب العارضه والقبيلة التي جاءت إلى مكة حينما كانت هاجر زوج إبراهيم عليه السلام ومعها ابنها إسماعيل عليه السلام كانت في مكة وجاءت قبيله من العرب العابد لهم أصلوا هذه اللغه أصلوا العرب وبقي عندهم وتربى عندهم إسماعيل عليه السلام وتزوج منهم وتعلم منهم اللغة العربية ومع ذلك خرس أبنائه وقليلته وعشيرته وهم العرب المستعدة ويسمون بالعبنانيين ويسمون بالعبنانيين فالعرب على أسمين عرب عاربة وعرب مستعدة وقيل أن العرب العاربه هي خلال على أسمين وهم البائدة والبائدة الباقية التي تلتقى وهم الذين فيهم نوح عليه السلام وعود وصالح فبقيهم الأحطانيون الباقية ثم خرجت منهم العرب المستعبدة لأنهم تعلموا العربية من العرب العالية قال من العرب والعرب من برية إثنائيه ابراهيم إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام إبراهيم هو خليل الله والله الناس يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله وهذا خطا هذا خطأ لماذا؟ لأن المحبة أقل درجه من الخله المحبة أقل درج من الكلة. عندها محبة وود وخلة فعلى شذوذ هي المحبة والتي اكثر منها هي الود والموده وأكثر منها وأكبر هي الخلة والخلة كما قال الشاعر تسللت, تسللت مسالك الروشي تخللت مسالك الروشي مني فلذلك تسمي الخليل وخليلا وهو شذوذ المحبة والنبي عليه الصلاة والسلام خليل لله الله عزة وجلد. كما قال في الحديث الصحيح، الذي في صحيح مسلم، عن جندل عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول على إني الله أن يكون لي منكم خليل. فإن الله اختخل خليلا كما اتخذ إبراهيم خليل. ولو كنتم متخذا خليلا لسحت على بقرة. خليف. ثم قال بعدها الا وان من كان قبلكم لا يتخذون القبور مساجد الا فإن انهاكم عن ذلك ولا تتخذوا القبور مساجد ابراهيم هو خليل الله وهو الذي كان والنبي عليه الصلاه والسلام هو كذلك خليل الله والنبي عليه الصلاه والسلام جمع خصال كذلك هو كليم الله كما ان موسى كليم الله فالنبي عليه الصلاه والسلام وكلفه ربه جل وعلا عند حينما عرج به ليله الاسراء والمعراج فجمع خصام كثير عليه الصلاه والسلام قال ابن ابراهيم وابراهيم كان امه وحده ابراهيم بعثه الله عز وجل الى قوم المشركين وانقسموا على قسمين فهم قسم يعبدون الانسان والروحانيات العلوية كما يقولون الأفلاس وغير ذلك فقسم يعبدون الاصنام نوح إبراهيم عليه السلام أرسل إلى من كان يعبد الأفلاس سدعة وكذلك إلى الذين عبدوا الاصنام وهؤلاء منشوا شركهم كان من الفلسفة هؤلاء منشوا شركهم كان من الفلسفة في الآخرة. كما قال جل في علاه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين كان أمة أي كان إيمانا قانتا لله مقبلا على الله عز وجل مديما على وداما على طاعته حنيفا إلا عن شيء ولم يكن من المشركين لا ابتداء ولا تواصل لم يكن من المشركين في عظلة حتى أنه كان صغير ووالده آذر كان يصنع الأصنان وكان نجار يصنع الأصنان فكان إبراهيم يستهل في هذا عليه السلام ولم يكن من المشركين لا ابتداء ولا تواصل وكان أقرب الناس شبها بإبراهيم عليه السلام هو محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكره في الحديث كان أقرب الناس شبها به هو النبي عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر حبيثاً الإصراء ووصف الأنبياء وكل الذي ذكر له شبخ من أصحابه ثم قال ابراهيم وهو أشبه بصحبكم قال وله من العمر 63 سنة أربعون قبل النبوة 23 نبي الرسولة نبياً لإقرأ ما ذكرنا البارحة أو البارحة وانفر وقفنا عند قوله تعالى وربك تتفكر فاي المدبر قم فانذر وربك تتفكر وثيابك فطهر وموجه تهجب ولا تلم استكثر قال المدبر او يعني هم قم فانذر ينذر عن, عن الشرك ويدعو الى التوحيد لان اصل هذا الدين وبقوا فيه النبي عليه الصلاه والسلام ثلاث عشر سنه اصل هذا الدين هو الدعوه الى التوحيد عشره سنين كامله للتوحيد فقط وقيل بعدها بعد عشر عاشره امر النبي عليه الصلاه والسلام بصلاه فعشره سنين كامله للتوحيد انظروا من بين ثلاث وعشرين سنه يدعو إلى التوشيد وهذا يدعونا إلى أن نستخلص عمر الماء فدراسة حياة النبي على الصلاه والسلام وحال النبي على الصلاه والسلام ليس لإستلتاء بها وإنما يستخلص من الإنسان دروس عبار عشر سنين من ثلاثة وعشرين سنة يدعو إلى فقط ويعلم الناس التوشيد ونحن اليوم ما جاءت يعني؟ سنة واحدة وتجد يعني أن الخلق والخضر لا يحدث وتصوم نوراء الفتاة وربما معظم الدعاة لا يدعون للتوحيد يعني في سنة واحدة تقرينا انظروا إلى المشاكل التي فدحت حول الإسلام وحول المسلمين وحول حتى أطلاق المنز تحدث يعني تجاههم وكذلك من على مجرات اعلتهم كذلك فهم لهم سبب في ذلك انهم لم يركزوا على الاصل قد يقول القائل الناس الذين جاءهم النبي عليه الصلاة والسلام كانوا مشركين وكانوا في للشرك ولكن الناظر في اهل الجاهليه يعلم يقينا انهم كانوا مشركين ولكن كانوا يظنون انهم على دين ابراهيم كانوا يظنون انهم على دين ابراهيم كما ذكر الله عز وجل رد على اليهود والنصارى والمشركين حينما قال نحن اتباع ابراهيم ونحن على النبي قال ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا على اليهود والنصارى ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين فرد عليه. وكذلك كما تعلمون انهم كانوا يصدون وكانوا يصومون كانوا يحجون وكانوا يؤمنون بربوبيه الله عز وجل وأعطهم هذا الشرك ودعاهم كما ذكرت في آخر سند التوحيد. ثالث اليوم يغلب كثير من الناس ويظن أن الناس يعلمون معنى التوحيد ويعرفون معنى التوحيد. هذا إن لم يكن فيهم مشركين، إن لم يكن فيهم مشركين، فمعظم الناس لا يعلمون معنى هذه الكلمة، معنى الكلمة التي تُخبو الاسلام ولا يعلمون معنى التوحيد. وأنت أن تشغلهم بقضايا هي من الإسلام صحيح لكنها ليست بأهمية التوحيد قد صلى مهم جدا وتفرض بعد عشر سنين واليوم تفتح أشياء يعني الله المستعامل يقول لحدهم النقال يتحدث عن كذا يتحدث عن كذا مع أناجهم ربما لا أكثرهم لا يعلم التوحيد ويتحدثون عن الخلافة الإسلامية ويتحدثون عن كذا وكذا. يا أخي الناس زالوا في صدقوني ما زلنا في مبتدي الامر. ما زلنا لم نصل للصفر. قد عرض الله عز وجل. ثم يتحدث عن أمور يعني يمهد لها هذه الأمور. ليس بعشير ولا محاذاة في القلب ويشرد الدولة تحت بما أنظر الله لحتم الحدود. وينتشر فيها الخير الكثير من قال هذا الكلام من قال هذا صبر النبي عليه الصلاه والسلام بعد عشر سنوات وبعد ثلاث اخر سنه فرحل وهاجر الى المدينه واسس دوله هناك ولم يطالب ولم يخرج وهذا واقعنا, واقعنا ولم يخرج النبي عليه الصلاه والسلام يطالب ابا لهل أبا جهل بمطالب ويقوم باعتصامات ومظاهرات من اجل مطالب يقال حقوقيه وكذا النبي عليه الصلاه والسلام عشر سنوات يقول قولوا لا اله الا الله وحده ادعو من التوحيد الى أفراد الله عز وجل العباده حتى اتبعه الكثير من الناس وقتها اشتد عودهم وكانوا على عقيده صحيحه وعلى توحيد تام كانوا يقدمون انفسهم كانوا يقدمون انفسهم لله رب العالمين ثم أن الإنسان في اول أمر ولذلك لما في بدايه الامر في بداية دعوه النبي عليه الصلاه والسلام كثير من الصحابه قالوا الجهاد قالوا لماذا لا نجاهد يا رسول الله فالله عز وجل قال الم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم نهاهم عن الجهاد لماذا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه لماذا قال ابو العلم بن ابن القيم رحمه الله أول احصل عندهم العدة الإيمانية بإقامة الصلاة الزكاة وتعلم الدين فلما كتب عليهم القتال بعد ذلك ولم يكتب بالسلم الصحيح وبقوا ينادون بهذه من الأمور ينادون وينادون لما كتب عليهم القتال بعد ذلك قالوا ربنا لما تدد علينا القتال هذا أخرتنا إلى أجل القناة يعني الإنسان عليه أن يعد العدة الإيمانية العده اليمنية قبل كل شيء. العده لدراسة التوحيد ودراسة هذا الدين ومعرفه هذا الدين وصوله العقيدة. اليوم لو يخرج علينا أشعيه يفتح بلبلة في البلاد. لو يتكلم أشعيه في الدلجة ويكون صاحب حجة يعني الحمد للحجة يخلص بلبلة في البلاد لماذا لأن الناس عندهم علم. فعلينا ان نهتم بهذا الامر اهتماما عظيما خاصه من دعوه الناس الى وكذلك الذي ينظر في الواقع يجد الواقع مخالف لما يظنه كثير من الناس اذهبوا الى الارياف وانظروا حال الناس هناك والله الشرك الى الاعناق اعظم من الشرك الاولي اكبر من الشرك الاولي لماذا تطالبهم تتحدث عن ما عن النقاط ماذا يفهم تحدثوا عن التوحيد علموا اصل الدين علمه اصل الدين حتى يخرج من الظلمات للنور النور حتى يخرج من الشرك الى التوحيد واصبر حتى من الشباب يقول لك يا التوحيد ان كان يتحدث بالتوحيد عشر سنين الف سنه الا خمسين عاما نحديدهم عن التوحيد نوح عليه السلام الف سنة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وهل حققنا نحن التوحيد لو فتسنا في قلوبنا لو زدنا أمراض عظيمة جداً وأمراض كبيرة جداً من الرياء وعجب وحب الظهور وحب التقبل وكذا كثير من الأشياء لو فتش الإنسان في قلبه لوجد نفسه فارغة حقيقاً لو فتسنا في قلوبنا تجده يحب العمل ولا يدري عن نفسه لو مغلصاً ذلك العمل في شيرة النبي عليه الصلاة والسلام هذه وبقالوا عشر سنين يدعو الى وينبروا عن الشرك تصوروا لم يقل عشر سنين وتوقف لا بل انه بعد ذلك وصف الدعوه لما خرج معه بعض الناس وكانوا خدثا عهد بكفر لازالوا دخلوا في الاسلام خرجوا معه الى غزوه حنين وقال ابو واحد النيفي رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن خدثاء عهد بكفر وللمشركين السدرة يبيتون بها أسلحتهم ويعصفون عندها يقال لها ذات أنواق عندهم سدر يتبركون بها يضعون عليها السلاح السيوف يقولون تتقوى السيوف وتنتقل لها البركة من السدرة فماذا قال الصحابة قال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواق كما لهم ذات أنواق تجعل لنا كذلك السدرة تبرك بها ها؟ طلبوا أمر خطير طابوا أمرا خطيرا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقلك هؤلاء الذين يقولون كما سمعنا في هذه الأيام خطرك يا أخي وحد الناس جمع الناس المهم لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام المهم نجتمع ونحارب المشركين ونحن الآن في جهاد وبعد ذلك أبين لهم لا وقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال قد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا كما لهم الهه لم يخف النبي عليه الصلاه والسلام ان يتفرق هؤلاء الناس لأجل انه رد طلبهم وانه انكر عليهم انكارا شديدا اليوم والله لا يمكن تجده يرى صاحبه يلبس حلقه من صفر او يلبس قلاده ودعه ويقول المهم معي المهم معي بالمظاهرات والاعتصامات هذا ما يجره البدع وما يزره البعد عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام يراه غرص الشرك يراه يصب الله رب العالمين والمهمعي في المظاهرة والمهمسع سبحان الله الناظر بسنه النبي عليه الصلاة والسلام هذا منهج هذا منهج يا عباد الله هذا منهج لأنه كثر دعاه الفتن ودعاة الظلال في هذا الزمان والله المستعان، وكل يبدأ الوصف بليلة وكل يغني على ليلة كل واحد له منهج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 لا يرتعجوا ولو كان يبدأ العلم ولو كانوا من يدعون العلم, العلم فالإنسان عليه أن يتبع الحق ولا يتبع الرجال هكذا كل من ينعق كل ما ينعق ناعق يتبعه الناس الواجب علينا أن نكون رجعين حقا لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاه الثلاث ولمنز السلف الصالح وان نحكم عقولنا سبحان الله ان نحكم عقولنا ماذا الهراء يعني أصبح الاسلام مستهدف وربما خرجنا عن موضوع قليل لكن الاسلام أصبح مستهدف في هذه البلاد من, من من جراء من هؤلاء يتربصون هؤلاء بنو علمان يتربصون والشيوعيون يتربصون واهل الاسلام يؤيدونهم بافعالهم القبيحه يؤيدونهم سبحان الله يعني يقيمون الحجز عليهم بانفسهم لو كنا ندعو المساج بالله عليكم لو كنا ندعو الى للتوحيد ونرجع الناس الى الحق ونبين لهم الحق ونصبر على ذلك هل سيجد العلمانيون والعلمانيون سيجدون طريق الى هذا الامر ما يجدون اما اذا ترون الشغب وترون الفوضى وتعم الفوضى من اهل الاسلام بطبيعه الحال سيجدون يعني منفذا ويتكلمون عن الاسلام وعن المسلمين وتفتح قضايا قضايا صدقوني ربما طلبة العلم لا يعرفونه قضايا تفتح تفتح بين العوام ويتربص هؤلاء ونحن نفس على أنفسنا حربا نحن في غنى عنها نحن الآن في دعوة علينا أن نركز الأمر بالدعوة لا على الشباب أن لا يندفعوا الشباب عليهم أن لا يندفع ولكنكم قوم تستعجلون لا تستعجلوا يا عباد الله تصوروا خمسين سنة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 قم فانذر وربك فكذر اي كذره وعظمه بالتوحيد والتوحيد على ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات والمطلوب من الناس توحيد الالوهيه لان توحيد الربوبيه مركوز في الفطر مركوز في الفطر توحيد الربوبيه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 لماذا؟ لأن المشركين كانوا يقولون الله أكبر من منات والله والعزة والشعرة وهبل كانوا يقولون هذا في أسعارهم كانوا يقولون الله أكبر وهذا من الربوبية وهذا لا ينفع وحده لا ينفع فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نزلنا النار حينما قال أشهد أن لا إله إلا الله توحيد الالوهيه هو المطلوب وتعلم الناس ان الايمان بان الله هو الخالق والرازق المدبر هذا وحده لا يكفي لا يكفي هذا وحده هذا وحده لا يكفي لا يدخلك الجنه ولا يخرجك من النار ولا يخرجك من الكفر الى الاسلام لان المشركين كانوا يقرون بهذا كانوا يقرون بان الله هو الخالق والرازق المدبر وما نفعهم ذلك قال ربك فكبره يعظمه بالتوحيد ان تعظم ربك جل في علاه وذلك بفعل أواميره والسينات النواهيه بفعل مقتضيات التوحيد ومن مقتضيات التوحيد ان تتحاكم إلى الكتاب والسنة في كل شيء من أصل الدين إلى أقل به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أدنى الإيمان، إيمان الصلاة ذا عن الطريق تتحاكم إلى القرآن في كل شيء حتى إذا أردت أن تبين للناس تتحاكم إلى القرآن تقول لهم طائفه تقول ان الاولياء والصالحين يقربون الى الله وطائفه تقول لا تعالوا نتحاكم الى القران ما يقول السنه والبدعه تعالوا نتحاكم الى القرآن بماذا يقول في بيتك تعالوا نتحاكم من القران ماذا يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا الى الله انت نزعت في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وهذه الفرق والاحزاب التي ظهرت في الاسلام تعالوا نتحاكم الى كتاب الله تعالوا في كل شيء هل تظنون أن القرآن طرك مازال لم يذكره تبيانا لكل شيء ما فرطنا في القرآن في الكتاب من شيء ما فرط في الكتاب من شيء حتى طريقة إنكار المنكر تغيير المنكر طريقة العمل بالمعروف طريقة إقامة الدولة الإسلامية ما تركها الكتاب ما تركها النبي عليه الصلاه والسلام تعالوا كل هذه الاحزاب وكل هذه الفرق وكل فرقه وطائفة تبدا لانها على الحق وكل فرقه تسمى باسم تعالوا يا عباد الله أليس بيننا كتاب الله عز وجل اليس بيننا سنه النبي صلى الله عليه وسلم اليس بيننا منهج السلف الصالح رضي الله عنهم وارضاهم وكل يؤسس اسس ويقعد قواعد ويمشي عليها قال وربك فتبدر وثيابك فطهر الثياب تطلق على العباد وتطلق على الاعمال وكل إنسان أنزمناه طائره في عنقه ويوم القيامة نخرج له كتابا إلقاه منشورا يقرأ كتابك اتفا نفسك اليوم عليك حسيبا طائره اي ما يطير من الأعمال الانسان تطير أعماله يخرج منه أعمال تصدر منه أعمال وهذه الأعمال تبقى ملابسة للإنسان كالثوب تبقى ونادس للإنسان كالثوب تبقى معه حتى يقبر وحتى يحيا يوم القيامة ويبعث ويحاسب فلذلك في العلم فسر قوله وفي قوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك طهر أعمالك من الشرك وثيابك فطهر والرجز فاحجر الرجز الأثنان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 وكل ما عبد من دون الله سواء على هيئه سوره او فالقبر الذي يدعي يسمى وثن لا يسمى صنم يسمى وثن ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد قال بعثه الله بالنظاره عن الشرك فدعو التوحيد الى غير ذلك قال اخذ على هذا عشر سنين يدعو الى التوحيد عشر سنين يدعو الى هذا الامر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 لأن الناس ينظرون إليها دائما وابدا ما يفعل فيها ينتشر في العالم من خير أو شر إذا فعل فيها الخير انتشر بين الناس في العالم وإذا فعل فيها الشر انتشر بين الناس ولذلك ترى الكفار تراهم يجاهدون في أن يحدثوا البلبلة في مكة دائما يعلمون أن هذا المكان المهضة الوحيد ويعلمون أن هذه القرية هي ام القرى فيريدون دائما إحداث البلبلة في هذا المكان وريدون أن يحدثوا البلبلة في هذا المكان فيجب أن تطهر مكة دائما ولهذا يقول الله جل وعلا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن صنعنا بيتيا للطائفين والعاكفين والربع السجود فيجب أن تطهر مكة وكل ما يخارب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 قال وبعد العشر عرج به إِلَى السماء بعد عصر سنين عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء وهذه مؤجزة من المعجزات وحادثه عظيمة وهذه ستن فيها كثير من الناس ومنهم من يرخد عن دينه في هذه الحادثه يعني في سنة الحادي عشر قُسر المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومنه عرز به إلى السماء يقول الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فبينما هو نائم صلى الله عليه وسلم في بيت مهانة جاءه جبريل عليه الصلاة والسلام ومعه دابه وقال لها البراق أقل من البغل وفوق الحمار و يقع تقع خطواته عند مد بصره، فأركب عليه السلام عليها وذهب به إلى بيت المحبس في الليل وهو بين اظهرهم في مكة عليه الصلاة والسلام وختلف هذا العلم هل النبي صلى الله عليه وسلم عرج به بدناً وروحاً أم عرج به روحا دون البدن عرج به بدناً وروحاً أم عرج به روحا دون البدن وعرج به روحا دون البدن وهو يقظا النائم يعني روحه عرجت الى السماء وهو يقظا النائم المتفق عليه والصحيح هو انه في الثاني الان هو انه اذا عرج بروحه فهو يقظا وليس نائما واما اذا عرج بروحي وجسده فهذا امر اخر واضح اهل العلم منهم من قال عرج بروحي وجسده ومنهم من قال عرج بروحه ولكنه يقظا ليس نائم صلى الله عليه وعلى اله وسلم فالتقى هناك مع الانبياء في بيت المقبول التقى مع الانبياء ثم بعد ذلك عرج به الى السماء وحديثه الاسراء قبل المعراج حادثه كذبتها قريش وجاءهم النبي عليه الصلاه والسلام بالادله الواضحه البين على صدقه فاخبرهم في هذا الامر انه البارحه وهو بين اظهرهم قد اسري به صلى الله عليه وسلم الى بيت المقدس فاصبحوا يضربون الكف ايديهم ويقولون جن محمد يبيت ليلته بين أظهرنا ويقول أنه ذهب إلى بيت المقدس ومعلوم أن بين مكة وبيت المقدس مسافة طويلة جدا مسافة طويلة جدا في ذلك في ليلة ولا عند مطائرات ولا شيء فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أسر به إلى بيت المقدس نسي ملامح بيت المقدس لم يكن يظن عليه الصلاة والسلام أنه ذهب على قضل هذا الأمر كانوا يسألون ماذا رأيه فأرادوا أن يمتحنوه فقالوا له صفنا بيت المخلص ان كنت صادق، وهم يعلمون أنه لم يذهب في حياته مرة إلى بيت المخلص، يعني الآن لو قط بيت المخلص كما هو، فإنه صادق، ولو لم يصفه لهم، فهذه ستكون حجه لهم عليه صلى الله عليه وسلم، بالرغم انه أنه لا حجه لهم ابدا لأن يعرفون أنه صادق العين، فAllah عز وجل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 ولكن صلى الله عليه وسلم بالرغم من, من انه جاءهم ان الله يقول وآيات ولكنهم يؤمنون يؤمنون لا يريدون اتباع النبي لك ان الله يقول الله تبارك وتعالى ولقد نعلم يقول لك ان الله يقول لك ان الله يقول لك الله حديثة المعراج هو ان صلى الله عليه وسلم أعرف به مع جبريل عليه السلام وكل مره يستفتح باب من أباب السماء بابا فيه إن شاء الله وفي كل سماء يجد واحد من الأنبياء عليهم الصلاه والسلام ويسلم عليه ويرحب به ويقر بنبوته صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى موسى عليه السلام وبكى موسى وقتها قال شاب يبعث من بعدي او فتى يبعث من بعدي يدخل من امته اكثر ممن يدخل من امه الجنه بكى صلى عليه السلام وهذا حرص الانبياء والرسل على هدايه اقوامهم وهدايه اتباعهم وفي حديث المعراج فرضت عليك الصلاه فرضت عليه الصلاه صلى الله عليه وسلم وكما قال الإمام محمد بن عبد الزهار قبل ثلاث سنوات من الهجرة قبل سنوات من الهجرة وختلف الناس منهم من هم قبل عام ونصف ومنهم من قبل خمس من الهجرة ولكن الراجح والاقرب أنه قبل ثلاث سنوات كما دل عليه كتب السير والتاريخ وكثير من الحديث ذلوا على ذلك وقد ذكر الله تبارك وتعالى حديثه المعراج فقال سبحانه وتعالى في اول سوره النجم ولقد رأاه نزلة أخرى عند السجرة في المنتهى عندها جنة, الم... عندها جنة المأوى إذ يغشى السجرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طاغ وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى ثم إنه نزل من السماء إلى بيت المقدس، ثم ثم إنه رجع إلى متى في ليلته فلما اصبح واخبر الناس بذلك المؤمنون تزداد الإيمان وأما الكفار فزاد شرهم فصرحوا بهذا وراح المشهيرون به فكيف يزعم صاحبكم انه يذهب الى بيت المقدس ويرجع منه في ليله واحده ونحن نظرب اثباب الجبل اليها شهرا ذهابا وايابا وشهر ايابا يقيسون قدره الخالق يقيسون قدره الخالق بقدره المخلوق وفي حديث المعراج كذلك تبين صدق ابي بكر الصديق اقر مما كان عليه فقال له المشركون انظر إلى صديقك ماذا قال قال وما قال قالوا يزعم أنه ذهب به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وإنه جاء في ليلة واحدة قال أبو الصديق إن كان قاله فهو كما قال لقد صدق قالوا كيف ذلك قال أنا أصدقه فيما هو أعظم من ذلك أنا أصدقه خبر السماء ينزل عليه فكيف لا أصديقه في الإسراء إلى بلد المقدس تصديق تابع وكامل للنبي عليه الصلاة والسلام ولذلك سمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه في تلك الليلة فلغت عليه الصلاة وكانت خمسين ثم خفض الله عز وجل على عباده فأصبحت خمس صلوات وذلك بعد إشارة موسى عليه السلام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 وعذبوا عذابا اليما وشديدا من المشركين واذاعوا المشركون اذنا كبيره فاشار عليهم النبي عليه الصلاه والسلام أن يهاجروا إلى أرض الحبشه واختها يملكها النجاشي وكان رجلا لا يظلم عنده الناس كان رجلا نصرانيا لا يظلم عنده الناس خرج ثلاثه عشر نفره ومعهم بعض النساء و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 صحاب المؤمنين بعض المشركين ومعهم هدايا إلى ملك الحبثة والنجاشي ودخلوا عليه ويطلبون هؤلاء الصابئة كما يسمونهم يقولون إن هؤلاء تركوا دين ابائهم وطرفوا دين أجدادهم ويسببون هذا الدين وهؤلاء الصابئة فسلمهم لنا حتى نفعل فيهم ما نفعل وجاءوا له بالهدايا وكان هذا الرجل لا يظلم عنده كما ذكر لم عنده أحد فلم يعطيه فماذا فعلوا أثاروا عليه بطارقته البطارقة الذين حوله ثم بعد ذلك ذكروا له أن هؤلاء يسبون عيسى عليه السلام ويقولون أنه عبد لله وليس بإله وهذه طريقة كل من ليس له حجه في كل زمان طريقة كل من ليس لو في هذا في اي زمان كما يصفونهم بالجنون يصفونهم بألفاء قبيحه وكما نسمع اليوم حتى بعض الدعاه الذين يظنون أنهم يدعون يدعون أنهم يدعون إلى الإسلام يسمون أخوانهم بالوهابية سبحان الله وهابية يخرج أحدهم ويقول هؤلاء الوهابية ونحن عندنا دينهم عندهم دين وتقاليدنا وتقاليدهم هكذا أصبح الدين الدين الذي قاتل من أجله الصحابة الدين الذي من أجله هاجل الصحابة إلى الحبثة هذا الدين يصبح عندنا دين مشرق ودين مغرب دين تورس ودين سعودي الأولى الكفار وفريقونها بهذا الأمر وهؤلاء يتعاونون في الامه العمة لماذا؟ هل قالوا أن محمد بن عبد الوهاد نبي؟ ها؟ هل قالوا ان محمد بن عبد, عبد الوهاد مصيف بكل شيء؟ لا يخطئ سبحان الله هذا لمز بالانصاف هذا لمز وهذا ما قيل في النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه رضي الله عنهم وارضاه فاصبروا كما صبر اولئك القوم وانتم والله ستقرؤون وهذه الدوره سترون فيها كتب محمد بن عبد الوهاب ماذا بهذه الكتب دعوه الى التوحيد ولم ابن الشرك ماذا فيه ام هؤلاء يريدون ان يعبد نحوث المخلق ويعبد على الحقار وتعبد من ها؟ هل جاء بدين جديد قرر ما في الكتاب والسنه كما قرره الامام مالك وقرره الامام احمد وقرره الشيخ الاسلام الديني وابن ابي زيد القيرواني افتحوا كتب ابن ابي زيد وكتب محمد بن عبد الوهاب تجد بينها خلاف مستحيل يستحيل البكته هؤلاء الذين يدعون انهم علماء في هذه البلاد يستحيل لو يفتحون كتاب ابن أبي سيد القارواني وكتاب محمد بن عبد الوهاب أن يجدوا بينهما فروقا ويقولون علماء الزيتون علماء الزيتون حشاها الزيتون من هؤلاء والله حشاها الزيتون من هؤلاء كانت منارة خلفية كانت منارة يدرس فيها الكتاب الصن على منهج الثلث الصالح رضي الله عنهم ليس على منهج الأشاعر والصفية الذين يريدون أن يخربوا البلاد ويشتت العباد ويفرق الناس بدعوة ماذا؟ سبحان الله كل من يضع كبوس أحمر وزنار يقال له عالم ويقال له فلان الدائرة ويتكلم في دين الله رب العالمين ويرد على الحق ويرد على الإسلام ويرد على السنة بما؟ تقاليدنا تقاليدنا هذا ما كان يتكلن ابن عميس تقاليدنا وعباتنا وهؤلاء كذلك يتكلمون بهذه الألفاظ اي تقاليد هذه ان كانت مخالفه للشرع نعم العرف محكم ان كان موافق للشرع أما إن كان مخالف للشرع اي تقاليد ان وجدنا أباء على أمة وإن على اثارهم مقتدون ان وجدنا أباء على أمة وان على اثارهم مقتدون واذا لهم اتبعوا ما انزل الله فهو كتاب الله بين ايدينا والسنة النبي عليه الصلاه بين ايدينا واهل من هدي الصالح بين ايدينا لم يذهب منه شيء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 النجاشي رحمه الله عليه وسالهم عما يقولون في عيسى عليه السلام فماذا قالوا قال احد الصحابه تلفت اسمه تلا عليه من سوره مريم من اوائل سوره مريم جعفر بن ابي طالب تلا عليه اوائل سوره مريم وكان النجاشي ينكت بعود ويقول والله ما جاوز عيسى هذا ما جاوز عيث هذا فإنه عبد لله ورسول لله تبارك وتعالى انظروا إلى هذا الرجل وماذا فعل البطارقه صار البطارقه قال والله من جاوز عيسى هذا وإن ما جاوز عيث, عيث عن السنة وإن هذا هو الحص الذي يجب أن يتبع ثم قال لهم أنتم الطلقاء اذهبوا لا يتعرض لكم احد ولا يهجوكم احد اصبح الدين ينصر بغير اهله في الاصل واهله اليوم كما نراه ممن والله لم يستمر رائحه العلم والله يستغرب انسان يعني ميدانه في المحاماه والاخر ميدانه في الطب ولم يتعلم الدين ثم بعد ذلك يتحدث عن الدين ويتحدث عن الدعوة البلانية والدعوة البلانية والدعوة البلانية, البلانية ويؤصل. والله, والله مستعان سبحانه الله. يتكلمون عن الدين لا يستحيلون من أنفسهم المناس تتكلم عن الدين هؤلاء الذين يتكلمون عن الدعوه الثلاثية والدعوه الوهابيه جاءوا في بعض البرامج يغنون أغنية بدهوظن على الاسلام يغنونها ويفتح بذلك ارضاء لمن من عمانية وارضاء للشيوعيين ولم ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع عنك من لتره. لماذا سبحان الله لماذا نستغرب هذا التشتت وعدم الرجوع للكتاب والسنه اليس بيننا ها ندعوكم سبحان الله نحن على غلال ندعوكم لكتاب الله ولسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولمنهج السلف الصالح تعال تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم لماذا لا ينفعون؟ هذا ينفرون الناس من من دعاه الحق نعم من دعاه الحق ينفرونهم من الذين يدعون للتوحيد الخوارث ينفرونهم باسمهم المرجئه والآخرون ينفرونهم بأنهم هذية وهؤلاء ينفرونهم بكذا سبحان الله تعالوا الى كتاب الله وسنة النبي عز السلام أرون من هم علمائكم من هم علمائكم سبحان الله؟ الذين يؤسسون للشرك لماذا لم تتكلم عن الشرك لماذا لم تتكلم عن هذا في الزمن الغابر لماذا لماذا الشرك يضرب اصنابه لماذا لم تتكلم عن الكفر المنتشر بين الناس تتكلم عن هذه الامور ثم بعد ذلك يخرج ويتكلم في دين الله رب العالمين ولو كان من كان, كان مفتيا أو كان وزيرا او اي كاف يتكلم في دين الله رب العالمين بهذه الطريقه في التوحيد والسنه في يريدونها شعريه والله رب العالمين يريدونه منهج الاشعريه في هذه البلاد يريدون نصر منهج الاشعريه وانتم تعلمون ان منهج الاشعريه قائم على ان دعاء غير الله ليس بشرك قائم على أن دعاء غير الله ليس بالشرك لان عندهم معنى لا اله الا الله ليس لا معبود بحق الا الله وانما لا قاد الا اختراع الا الله هذا دعوهم انطى الله عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اجتباعاً أن يرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه إن ولي ذلك ونقادر عليه ونكمل إن شاء الله بإبن الله في الحصتين نكمل الفصول الثلاثة بإبن الله ويكون امتحان في الحصة الثالثة وصل اللهم وبارك عن نبينا محمد وعلى آله واصحابه وإجمال